قل أَعُوذُ برب الناس ملك الناس إِلَهِ النَّاسِ من شذ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس